بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن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 فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا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 يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الْأَرْضِ ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأشوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأن الله من النار إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وإنه في الاخره لمن الصالحين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 إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها. لن نجِن نجو أهله إلا أم كانت من الغابرين. ولم ما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك الا امرأتك كانت من الغابرين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 وإلى مدين أقاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقنها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اطلب ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة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 انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخصه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الظالمون وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربك قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفكم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون كل كفى بالله بيني وبينكم شديدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتيهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنا من محيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن ارضي واسعة فإيايا فعبدون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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين